النبي صلى الله عليه وسلم وان يؤمنوا بالقرآن فقد قال الله تبارك وتعالى في الآية بعدها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين فإن عجزتم وستعجزون أيضا ولابد في المستقبل فاتقوا النار بما تتقى به من الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي المنزل هذا القرآن وبهذا تتقى النار الإيمان والعمل الصالح هذه النار التي تتوقد وتضطرم بالناس والحجارة وقودها الناس والحجارة هذه الحجارة سواء قيل الاصنام أو قيل بأنها حجارة أو أحجار الكبريت لأنها أشد اشتعالاً واضطراماً وتوقداً اعدت للكافرين بالله ورسوله فإن كفرتم فهي موعدكم فهذه الآية أيها الاحبه دلت على معجزة أخرى يعني دلت الآية السابقة وما ينضم إليها من هذه الآية على أن القرآن معجز وهذه الآية أيضاً دلت على معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبراً مؤكداً فان لم تفعلوا ولن لن تفعلوا فجزم بأنهم لن يستطيعوا وهم في مقام, في مقام التحدي لن تفعلوا ذلك تفعلوا في المستقبل وهو خطاب لجميع الناس من أولهم إلى آخرهم ولا يختص ذلك بالذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القرآن لا يمكن أن يعارض بمثله ابدا وكذلك وقع الأمر فإنه لم ينبري أحد لمعارضته بمثله ولا يمكن لأحد أن يأتي بذلك فهذا اخبار عن أمر مستقبل قطع به وجزم به ومع ذلك ما قال أحد أنا أخرم هذا الخبر وآتي بمثل القرآن ثم تأمل قوله تبارك وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وجاء بهذا الإيجاز بطريق هو من قبيل الكناية فاتقوا النار يعني بترك المعاندة والمكابرة بهذا الكفر والجحود القول على القرآن بأنه من قبيل الشعر أو السحر أو الكهانه أو أنه من قبيل الأساطير أساطير الأولين اختلقها النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت تملى عليه من قبل غيره فاتقاء النار كما اشرت سابقا يعني ترك هذا العناد فأفادت مع هذا الإيجاز تهويل وتفضيع شأن العناد بإنابة اتقاء النار منابه بابراز ذلك في صورته مضيفا إلى ذلك تهويل صفة النار وتفضيع أمرها إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ما قال فامنوا به فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة يعني فدعوا الكفر واللجاج والعناد والمكابرة الذي يورثكم عذاب الله تبارك وتعالى لكنه قال مباشرة فاتقوا النار فجاءت العبارة موجزة مضمنة لهذا المعنى والله تعالى أعلم ثم تامل قوله تبارك وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره فهذه عقوبه اخرى للمكذبين والكافرين والجاحدين وذلك ان اجسامهم تكون مصدرا ايضا لعذابهم لان النار تتوقد بها وفرق بين ان يصل الانسان النار اعاذنا الله واياكم والدينا واخواننا المسلمين منها وأن يقاسي حرها فيكون ما تتوقد به النار غير هذا المعذب بها لكن ان يكون هؤلاء الذين يعذبون هم مصدر توقدها وقودها الناس يعني في منزلة الحطب فيعذبون وهم هم الوقود أيضا مع الحجارة فهذا لا شك أنه أشد وافظع وأعظم في التهويل والتخويف والوعيد وتأمل أيضا أنه ذكر هنا الناس قبل الحجارة وقودها الناس والحجارة باعتبار أن الناس ربما يكون والله أعلم هم محل التكليف فالتكليف متوجه إليهم والنار إنما هي موعد هؤلاء المكذبين والكافرين فهي أعدت للكافرين كما قال الله تبارك وتعالى. وإنما توضع فيها وتلقى فيها هذه الأصنام على القول بأن الحجارة المراد بها الأصنام يكون ذلك لمزيد تبكيتهم. هم وما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى حصب جهنم. وإلا فهذه الأحجار قد لا تشعر بالنار أو بالعذاب أو نحو ذلك. ولكن كما قال بعض أهل العلم بأن ذلك يكون تبكيتا لعابديها وإذا قيل بأن هذه الأحجار هي حجارة أو أحجار الكبريت فهذا يعني أن هذه النار تتوقد بطريقة لا تخطر على بال هم يعرفون أحجار الكبريت في الدنيا وما تفعل فكيف بتلك التي في نار جهنم فهذا تدأ بالناس ربما لهذا المعنى أو باعتبار أن الناس هم الذين يشعرون ويتعلمون ويحسون ويقاسون حرها أو باعتبار أن أكثر من يلقى فيها هم الناس إذا قيل بأن ذلك يعني يراد به يعني الحجارة يعني الأصنام ويكون الناس يعني العابدين أكثر من المعبودات التي هي الأصنام وذلك أيضا في التوقد إذا قيل بأن الأحجار هي الأصنام فهذه الأجسام من البشر وما فيها من الجلود واللحوم والشحوم كل هذا يتوقد ويشتعل ويبطرم نارا نسال الله العافية وهذا أمر فظيع في غاية الفضاعة وإذا ردت أن تعرف فضاعته نسال الله العافية فانظر إلى من أصابته لفحة من النار حينما تذهب إلى هذه المستشفيات في تلك الأجنحة المخصصة لهذه الأنواع من الأصاب والمصائب تجد أن بعضهم قد تضخم وجهه وقد تقشر جلده وتغيرت معالمه حتى لا يعرف وإذا نظرت فيه هذه الحال وما قرره الأطباء فيها لربما يقولون هذه لفحة لمدة ثواني فقط يعني أنه ليس من الحرق الذي يكون من المستوى الثاني أو الثالث وإنما هي لفحة فقط تحول إلى هذه الهيئة فكيف لو أنه احترق احتراقا يصل إلى لحمه أنحو ذلك فهذا أمر لا يقادر قدره وما يقاسيه أولئك وما يعانونه من الآلام الشديدة وما يكون له من التبعات يعرفه نسأل الله العافية من ابتلي بذلك أذي في لفحة من عذاب النار لفحة وكثير من هؤلاء الذين يموتون في الحرائق هؤلاء في أغلبهم يموتون قبل أن تصل إليهم النار يختنقون فيموتون ولا يشعرون بالحرق ثم بعد ذلك تحرقهم النار وإذا رأيت ما بقي من الإنسان بعدها رأيت امرا لا يستطيع الإنسان ان يمعن النظر إليه هذا في الدنيا هذه النار التي لا تذكر بالنسبة لنار جهنم فهي جزء يسير من تلك النار وهذا أيضا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجرة اعدت والإعداد يدل على عناية بالمعد وهذا يدل على أنها موجودة ومخلوقة وهذه عقيدة أهل السنة في ذلك وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عما شاهده أيضا رأى فيها بعض من يعذبون رأى فيها عمر بن لحي الخزاعي وهو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام واول من جلب الأصنام لجزيرة العرب وأول من سيب السائبه وكذلك أيضا رأى فيها صاحب المحجن إلى غير ذلك مما تعلمون ثم أيضا قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر هنا أمر بالبشارة وكثير من أهل العلم يقولون بأن البشارة هي إخبار بما يسر قيل لها ذلك لظهور أثري ذلك في بشرة المبشر بشر أهل الإيمان والعمل الصالح خبرا يسرهم ويبهج نفوسهم بأن لهم في الآخرة جنات حدائق ذات أشجار وفيها من القصور والأنهار التي تجري تحت قصورها وأشجارها ما لا يقادر قدره كلما رزقهم الله فيها نوعا من الرزق والفاكهة المستلذة قالوا قد رزقنا هذا النوع من قبل فإذا ذاقوه وجدوه شيئا جديدا في طعمه ولذته أذا فيه قولان معروفان للمفسرين بعضهم يقول هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا الهيئة هيئة ما عهدوا في الدنيا والطعم يختلف والقول الآخر بأن ذلك يقصد به ما رزقوا به في الجنة فالصور فتشابه ولكن الطعوم تختلف هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابهه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون زوجات مطهرات من جميع الأدناس الحسية والمعنوية وهم فيها أيضا دائمون لا يحولون ولا يزولون ولا يعرض لهم الموت والفناء ولا يخرجون من هذه الجنة يؤخذ من قوله تبارك وتعالى امرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات مشروعيه البشاره تبشير والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه الله تبارك وتعالى في غير ما موضع من كتابه ان الله ارسله مبشرا ونذيرا يبشر المؤمنين وينذر الكافرين فهذه البشرى لا شك أنها تسر وتنشط أهل الإيمان وتدفعهم إلى العمل والاستزاده والجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى وهذا أمر ينبغي أن يعتبر فإن التبشير له أثر لا ينكر ولذلك من الخطأ في التربية والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلقام الخطب ونحو ذلك أن يعمد الإنسان إلى التحذير والتخويف ونحو ذلك ويدعى التبشير وهكذا فيما نتناقله من الأخبار هذه الوسائط والرسائل احيانا قد لا ننقل إلا ما يسوق سواء كانت هذه الأخبار صحيحة أو غير صحيحة بل قد يكون ذلك ثقافة لدى بعض الناس وهذا خطأ حتى إنه يخيل إليك أن البعض لكثرة ما يصدر عنه ذلك إذا رأيته قد أرسل رسالة وأنت لا تعلم محتواها عرفت أنه قد أرسل لك بلاء وغم جديدا هو غم يتجدد وهذا خطأ ومن قلة الفقه وله من الآثار السيئة ما لا يخفى لا سيما في مثل هذه الأوقات ايا كانت هذه الأخبار فإن كان ذلك مما يغير النفوس ويورث الغل ويغير الصدور فهذا يكون القلب فيه موضعا لما يلقى فيه من بذور الشر والفتنة ويكون هذا صاحب هذا القلب يكون عرضة بعد ذلك لكل آسر وكاسر يعني أنه صار مهيئاً لما في قلبه من غل على من ينبغي أن يكون الرجوع إليهم ومن من ينبغي أن يستجيب لهم وأن يطيعهم ممن ولاهم الله تبارك وتعالى أمره كما قال الله عز وجل وأطيع الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهذا هو الذي قال الله عز وجل عنه بأنه خير وأحسن تاويلا أحسن عاقبة لكن إذا كان الإنسان يرسل بلا روية فإن ذلك لا يرثه خيرا هذا في هذا النوع من الأخبار التي تغير القلوب فيبقى هذا الإنسان ناقما على العلماء وعلى من بسط الله يده ومن ثم يكون عرضة لكل رزية وبلية النوع الآخر من هذه الأشياء التي قد يبعثها الإنسان ويرسلها من غير نظر صحيح وتلك الأخبار التي قد يحسن دفنها ووأدها مثل هذه الأوقات أوقات الفتن و. ما يراد للناس من أن تقع الفتنة بينهم فالواجب أن يفوت الفرصة على هؤلاء الأشرار هذا هو الطريق الصحيح أن يفوت الجميع الفرصة على هؤلاء وأن يعرفوا أن هؤلاء يريدون بهم فتنة وشرا فإذا وجدوا استجابة فقد حصل مقصود أولئك فمقتضى العقل والنظر الصحيح أنهم لا يستجيبون لمثل هذه الدواعي دواعي الشر والفتنه، فما الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك من أهم ما ينبغي اعتباره في هذا الجانب هو أن ندفن ونائد الأخبار لا أن تطير كالشرر في كل مكان بمجرد ما يصدر هنا رسالة أو هناك أو يسمع خبر لم يتحقق منه بعد وأهل الإيمان يقولون اللهم سلم اللهم سلم ويطير الناس بالخبر وكأنهم قد ظفروا بشيء نسال الله العافية فهذا لا يصح وليس ذلك من مقتضى العقل ولا يصح إرسال مثل هذه الأشياء ولا إذكاء مثل هذه الشرور بل تدفن ويقال للناس دعوا هذا الأمر دعوا الاشتغال بهذا دعوا هذه الرسائل دعوا نشر هذه الأخبار التي لا تورث خيرا هذا هو الصحيح لا أن نطير بها ونطير هذه الأخبار إلى كل ناحية في لحظات تعتلج كما يقال الجروبات وتويتر ويحتدم قبل أن يعرف حقيقة هذا الشيء وحتى إذا عرف ما الفائدة من إضرام هذه القضية وتكبيرها وتضخيمها ونحو ذلك وكذلك أيضا تلك الأخبار التي تجلب الغم أحيانا صور حوادث مؤلمة وما إلى ذلك؟ يصور الناس في حادث الناس في مصيبة هؤلاء يصورون يكاد يتوقف الطريق وتفاجأ أن هؤلاء يصورون هذا الحادث يصورون هؤلاء الموتى يصورون هؤلاء الذين ابتلوا بالمصيبة صلى الله عليه فمثل هذا حينما يرسل وينقل تشك أنه يورث إيلاما للنفوس فالعقل لا ينظر إلى هذا ولا يتتبع مثل هذا ولا يجلب الهم لقلبه بمثل هذه المشاهد والمناظر المؤلمة، ويسأل ربه العافية للجميع، ويدعو لاخوانه المسلمين، أما أن يورد ذلك على قلبه، فينكأ القلب بجراح، بعدها جراح، بعدها جراح، بعدها جراح، فهو إما أن يموت هذا القلب ويتبلد، فلا يحس ولا يشعر، وإما أنه يتألم ويكتئب، ويبقى في حسرة دائمة وليس في يده ليس في يد حيلة. إنما هو كي وجراح مرة بعد مرة يفعله بنفسه فهذا غير صحيح ثم أيضا تأملوا جلالة المبشر ومنزلته وبشر الذين آمنوا المبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق البشر عليه الصلاة والسلام وهو أعظم رسول يبشر أهل الإيمان بأمر الله عز وجل يبشرهم بماذا؟ بأمر عظيم أبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأمر يسير الإيمان والعمل الصالح فهذا هو المطلوب وليس ذلك بأمر يعجز البشر ويخرج عن طوقهم وإمكاناتهم بل هو أمر ميسور لهم والله لا يكلف نفسا إلا وسعها إلا ما أتها وجمع بهذه البشارة بين نعيم الأبدان بالجنان وما فيها من الأنهار والثمار ونعيم النفوس بالأزواج المطهرة ونعيم القلوب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الأباد وعدم انقطاعه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الثمار دائمة والثمار هي فاكهة فهذه الثمرات حينما تكون متواردة بهذه الطريقة فلا تسأل عما يكون من ألوان اللذات والنعيم التي تكون الثمرات قدرا زائدا عليها فهذا يدل على عظم نعيم أهل الجنه وانه لا يقادر قدره لا يقادر قدره وقد جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه بان العمل الصالح هو الذي اشتمل على اربعه اشياء النيه والصبر والإخلاص والعلم يعني أن يكون العمل على علم وبصيره مع اخلاص ونية وصبر فلا ينقطع ولا يترك ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى بأن لهم جنات نكرها هنا والتنكير يدل على التعظيم وهذا الجمع أيضا جنات يدل على أنها جنات كثيرة ومتنوعة وتأمل هذه إلا الذات التي ذكرها الله عز وجل فيها فإن مجامع إلا الذات كما ذكر بعض أهل العلم هي في المسكن البهي والمطعم الشهي والمنكح الوضي فالله تبارك وتعالى ذكر هذه في هذه البشارة فوصف المسكن بقوله جنات تجري من تحتها الأنهار والمطعم كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل جنات تجري من تحتها الأنهار حينما يسرح الإنسان طرفه وينظر الناس يبحثون عن هذا في المتنزهات والأماكن الجميلة ويسافرون إليها آلاف الأميال فإذا وجدوا المناظر البهية والأنهار الجارية والأشجار والمساحات الخضراء وما أشبه ذلك فإن ذلك لربما يشغلهم عن النوم وعن كثير من الأعمال الذات لأنهم يتمتعون بهذه بل إن الإنسان يتمتع بالنظر إلى صورها صور يتمتع إليها ويعلقها الناس في دورهم وبيوتهم فكيف لو رأوا صورة واحدة من الجنة فإنهم قد لا يحتملون لا يحتملون هذا إذا رأوا مجرا في الدنيا إذا سمعوا عن واد أنه قد جرى لساعات أو ليوم أو لبعض يوم سافر إليه كثير من الناس ركبوا الأخطار ولربما غرق من غرق وجاءت التحذيرات ومع ذلك هو شيء لا يذكر بالنسبة لما في الجنة تجري من تحتها الأنار لا يحتاجون إلى السفر وإلى مسافات شاسعة وقطع الاف الأميال من أجل أنهم يذهبون لا لا تجري من تحتها من تحت القصور ومن تحت هذه الأشجار ينظرون إليها متى شاءوا ويتمتعون بها كيف شاءوا وكذلك أيضا تأمل هذه الأشياء كيف رتبها الله تبارك وتعالى البطاعم كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تجد الذي لم يرى الفاكهة قط إذا وجدها فإنه يقبل عليها ويلتذ بها فإذا تكرر ذلك عليه وكان مبذولا فإنه لربما لا يلتفت إليه ولا يجد له طعما كما نشاهد مع توافر النعم والخيرات لكن هذه التي في الجنة لا يحصل معها السامه والاعتياد كل ثمرة تختلف في طعمها عما كان قبلها فلا يوجد سامه هذا شيء جديد دائما جديد لأن النفوس قد تسام مما اعتادت والفت وهكذا هذه المناكح ولهم فيها أزواج مطهره فبدأ بالمسكن لأنه محل الاستقرار ودار الإقامة وثنى بالمطعم لأن به قوام الأجسام ثم ذكر بعد ذلك الأزواج لأن بها تمام النعمة والالتئام فهذا كله كما وصف الله تبارك وتعالى وقد أجمع الناس على أن مثل هذا الوصف في الجنات وجري الأنهار كما يقول الطاهر ابن عاشور وهو يعيش في بلد توصف بالخضراء تونس الخضراء يقول قد اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر أشجار والأنهار وهذا أمر لا ينكر أتوا بهذه الثمار متشابهة كل لذة هناك تجدها أكمل وأجمل ثم أيضا هذه الزوجات قال مطهره وأطلق فيشمل جميع أنواع التطهير مطهرة في قلبها فهي لا تحمل غلا ولا حقدا ولا كراهية قد يتزوج الإنسان أجمل النساء ولكنها لا يجد أنها تلائمه لأنها مثلا تتحامل حقوده تحمل الغل في نفسها تسيء الظن بالآخرين لا يعجبها أحد هؤلاء فيهم كذا وهؤلاء فيهم كذا وهؤلاء فيهم كذا وهؤلاء فيهم كذا أو فيها كبر وهذا كثير لربما في ذوات الجمال أنها تتعالى وترتفع حتى على زوجها هناك مطاهرة القلب طاهر استمع الجمال الظاهر مع الجمال الباطن قلب نظيف لا غل ولا حسد ولا حسابات ولا كراهية ولا أحقاد ولا غير ذلك ومطاهرة أيضا في أخلاقها فاللسان لا يصدر عنه إلا كل قول جميل اطايب الكلام واطايب القول بعض الناس لربما يتوهم لأنه سمع عن أهل بلد أن رجلا تزوج امرأة وآخر تزوج أخرى فسمع منها كلاما جميلا تحسن به التبعل إلى هذا الرجل ولربما لو تزوج هو أخرى من تلك البلاد لرأى شيئا آخر فالناس إذا تسامعوا في هذا تهافة عليه الكلام الجميل الذي يأسر القلوب فهي مطهرة في لسانها لا تسمع كلمة تجرح كلمة تؤذي كلمة تؤلم مرة قد تكون جميلة لكنها تحمل لسانا يجرح ويؤذي وهكذا أيضا هي مطهرة في بدنها وجسدها لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غير ذلك ولا يخرج منها شيء مما يستقدر أي كان ولك أن تسرح طرفك ذير من الناس لربما تستهويه رأة جميلة جدا ولربما يصير عبدا لها ويظن أنه سيحصل السعادة بمجاميعها لو أنه ظفر بها ولو تأمل حينما تكون في الخلاء أو نحو ذلك لربما طابت نفسه والناس ينظرون إلى أمور ظاهرة قريبة ولكنهم ينسون ما وراء ذلك فتستعبت قلوبهم لما لا يصح أن تستعبد القلوب له بحال من الأحوال فهذه مطهرة من جميع هذه الأدناس طهارة نقاء كامل العرق رشح المسك يخرج منهم أثر الطعام والشراب كرشح المسك لا يوجد دورات مياه ولا يوجد أذى وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأذى الذي في أشرف عضو في الإنسان الذي هو الرأس يخرج منه من خمسة منافذ هذا أشرف عضو يخرج منه الأذى من خمسة منافذ أما أولئك الأزواج المطهرة فليس فيها شيء من هذا والرجل لربما يدرس سبع عشرة سنة وكثير من هؤلاء الناس يدرسهم الآن في حال من الجد والاجتهاد استعدادا لهذه الاختبارات ولربما لو سألته يقول من أجل أن أحصل المال تحصل المال من أجل ماذا؟ قال من أجل أن أأكل ثم ماذا؟ قال أتزوج وقد لا يستمر مع هذه المراه وتذهب هذه الاموال التي أنفقها وأما نساء الجنة فالعمل الصالح والإيمان بالله تبارك وتعالى هذا هو المهر فتبذل الأعمار في سبيل جمع شيء من المال ولربما مركبة الانسان الديون عشان امرأة النساء أهل الدنيا قد لا يستمر معها وقد لا تلائمه ويذهب جمالها ويذهب شبابها أما في الجنة فلا شباب يذهب ولا جمال يذهب وفي غاية الحسن المتناهي فأين, فأين المهور وأين الباذلون لها على كل حال بقي فيه فالآية بقية لكن أكثرت هذا اليوم كنت أرجو أن أنتهي الكلام على هذه الآية ولكن طال المجلس أترك ذلك لليلا آتيا وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين الله أعلم وصلى الله نبينا وحمدها